mis mil شِيراً نُوراً فَأعرضَ فَسَوْفَ يَغْلِبُونَ لَا يَسْمَعُونَ وقال yw لهم اجر غير ممن قل ان انكم لن تكفروا بالذي قلنا قل اضر فيمن يعذيا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 Oh mm -hmm. قذ الزز الل ب ق سَظ السم تم في يم وَأَو حسم وَزَيَّنَ السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ وَحَفِظَهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عام No امَّا عَدُوّ فَسْتَك بَارُوفٌ فِي الْأَرْضِ ظَائِرٌ الْحَق فَسْتَك بَارُوفٌ فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَق قِيلَ مَنْ أَسَ أعوذ بالله من يرى وَأَمَّا فَوْدُ فَاذَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَرِ 119. وجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون da إ وَخَلَ قَكُم أَ وَلَ مَوْ وَت وَإِلَه تُجَ anna allah فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فزينوا الف <تكفروا> بنا أناليين أفض م الج الن وال س جعَ نز الن م إكطُ أن الدوق وَلا صح زو a uh -huh. wamm ahsan qul in الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانما هو لكتاب منذر لا يأتي الباطل من بين يديه ولا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 آمنوا هدى وشفا كم من مريب من نامي لصالح ف لنفسه و من اساءا قام بالولامن للذي من نامي نفع فلينصح ومن امسى لَئِنْ أَمُلَّ الْإِنْسَانُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ لَيَقُولَنَّ إِنِّي لَسَأُصْلِحُ لَهُ وَإِنَّ السَّغَرَ فَيَئُوسٌ كُنْتُ gan فَلََا إِم جاتُ إلَ رَض بَِّ ل دَول حوسَّ فَلن نَِّ أَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَغْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ أَغْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ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 ta right. yeah.